وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَجَّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قَالُوا لَئِنْ أَتَيْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بدله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 قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون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 wa yaqulunaha ulai shufa'ana 'inda Allah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa وَمَا كََدَّ سُءِللااُ م تَُ وَشِدَةًَ فَخْتَلَفُ وَلَو لَاكَرِمَةُ سَبَقَتْ مِضوبِّكَ لَ قُضِيَ بَنَهُم فيِي مافِيهِ يَخْتَلِفُ wa yaquluna lawla unzila 'alayhi ayatun mir rabbih faqul innamal ghaib lillah fantazir inni ma'akum minal muntazirin